عن الايمان بالقدر شره وخيره ده ايمان يعني لابد ان تؤمن كما تؤمن بالله تؤمن بقدر الله وقضائه والحديث طبعا صحيح مسلم لما نزل الله عليه نزل سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم سالوا عن الاسلام والايمان والاحسان أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر شره وخيره إحنا قلنا ما فيش في القدر شره يعني ما فيش شر في أقدر الله يعني ربنا ما بيجب لنا الشر يعني وما للآية بإمال الحديث بيقول وأن تؤمن بالقدر شره وخيره ليه؟ شر ده من وجهة نظرك يعني انت بتتخيل أن الأمر ده شر لكن هو فيه خير بل هو الخير بمعنى صوره ال مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع حتى شوف تنزع <تصفيق> يعني ملك وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء تؤتي تعز احنا بنقول عليها اه اه دي كويسه خير دي لكن تنزع تنزل حتقول دي وحشة وحشة من وجهة نظرك إين من وجهة نظرك إنت إنت بتقول عليها وحشة 36 щ顯يا وتفتكرها شر لكنها خير والله شفوا التعليق النهائي 36 فقليه مالك الملكا 맛 Lightning Presentating lo can you fail وتنزعوا الملكا بينما 채 العروب وتعزه ما بيدك الخير بيدك الخير دلك خير تؤتي تنزع تعزة ذلك خير لأن مين اللي بيعمله الله الله انت بتقول إن ابني لما مات كان شر لا والله إذا كان خير لأنك هتأخذ بيه بيت في الجنة هو ميت ميت مهما كبر ومهما بعد ما يتجوز ويخلف وحتى بقى راجل عجوز حيموت برد كل نفس زائقة الموت إذا ربنا عرض لك اعطاك ابنك ممكن ما كم يدي وبعدين خده منك عشان يديك بيت في الجنة اسمه بيت الحمد ابنه لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد لما يصبر ولما نبص بقى في القرآن سيدنا موسى لما ترمى في الـ الـ الـ الـ ال اليم فاذا اذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تعزني كان خير ولا شر منظره من بره بالنسبة لنا قال اقشار ازاي عين صغير يتحط في تابوت ويترمى في البحر طب ليه عشان فرعون ما ياخدوش لان فرعون بيموت العيال يزبح ابناءهم لو طلع ولد يموته ويستحي نساءهم لو كانت بنت يخليها عشان تطلع الامة مفاش راجل طب احنا عملنا كده ورميناه في اليمن عشان ما روحش الفرعون واصل لفرعون من وجهة نظرك شر ولا خير ده لكن بص لعاقبة الامور بص قدام كان خير ولا شر كان قمة الخير عشان كده فرعون قال لسيدنا موسى ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين ده أنا لم ربيك آه. اتربى فين عندي فرعون سبحانك يا رب اذا كان خير ولا شر هتقول ديوقتي خير لما عرفت اه بالضبط اقدر الله كده اقدر الله تبصيلها انت اول ما تحصل الله لا, لا لا لا ازاي لا ده وشبه وبعدين لما تبص العاقبة طب الحمد لله انه حصل هل تعرف لو ما كانش حصل كان اه الحمد لله اه انا عايزين ان يؤمن بقدر الله وقبال سيدنا يوسف كان في السجن وكان في مصر طبعا ودخل معه السجن فتيان وبال حقيقة انه بريء طب عملوا ايه ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات لا يسجنونه حتى حين الله ده راوا الايات راوا الايات ان الراجل ده بريء تم تسجنه بالظبط كده وعايزوا ان المتهم لا غبار عليه وقد حكمنا عليه بالسجن امال لو كان عليه غبار كنت عملتوا ايه الراجل بريء والايات ظهرت اهي ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ها مفيش دليل اتهام مفيش كذب مفيش كذب ولا تنهى التحريات المباحث حج على الوقت خمسة عشر يوم قصدي يسجنونه حتى حين برضو مفيش فايدة ايه منظر بقى ان سيدنا يوسف وهو رسول الله ودخل السجن م? دخل في السجن هو. ايه بقى يختم كده قول انت كده لا ده قمة الشر بقى ازاي بقى لا لا, لا ده حاجة شرهو لا ده حاجة وحشة خالص والسجون بقى تحت غياه بالارض والله كان قمة الخير ازاي اهههههههههههههههههههههههههه سيدنا يوسف لما كان في السجن ودخل معه السجن فتيانوا بعدين واحد منهم طلعوا الاثنين طلعوا بعدين واحد اعدموا التاني السمع الملك بقى اني ارى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجال الملك عايز تفسير للرؤية اللي كان معاه قال ايه اه انا انبئكم بتأويله فارسلون يوسف ايها الصديق لو كان سيدنا يوسف من بعد ما رأىه الايات طلعوهما الشو كان حيمشي كانوا حيجبون نين عشان يفسر الرؤية دي هيكلموه عن المحمول ولا هيتصلوه بيبيل الانترنت مفيش كلام منه مال هيجيبوه من ايه ؟ ما خلاص خلصه كأن الله احتجزاه في السجن عشان قدام يعلم الله ان الملك هيشوف رؤية وعايز يفسرها خلي ده محجوز هنا عشان هيحتاجوله بعد كده لما يحتاجوله حيرجعوله حيلقوه يبقى كان وجوده في السجن شر ولا خير كان خير لكن انت في الاول قلت عليه ايه شر لو كان في وقت بقى كنا ذكرنا من القرآن ومن الأحاديث سبحان الله يا أخي بلاش كده بص الحياتك انت بص كل واحد بص في حياته كل واحد يبص في حياته يقول انا, أنا دلوقتي في موضوع كذا آه سبحان الله ده لو ما كانش حصل كذا آه والله سد لو ما كانش حصل كذا كذا كذا ما كنت الزماني دلوقتي كذا آه يبقى كان لازم يعقب وهكذا طيب عفوا يبقى أن تؤمن بالقدر شريه وخيره يعني ايه القدر ويعني ايه القضاء الفرق بينهم ايه مش احنا بنهم بالقضاء والقدر ايه وانت لو عايز ترتيب أوه. يبقى القدر والقضاء القدر الاول وبعدين القضاء رقم اثنين ما هو القدر القدر من التقدير يعني ايه <تصفيق> يعني انت بتقدر النضرب مثلا <تصفيق> عشان يتبنى مكان جاه المهندس وبصل المكان وبعدين جاب اللوحة بتاعته واعمل بقى الديزاين وعمل بقى ايه يشوف الموضوح يمشي ازاي والباب منين والفتحات والشبابيك والبيبان والأدوار والعواميد والبيلرز وكلام ده كل طيب اللي بيعمله المهندس ده اسمه ايه اسمه قدر يعني المهندس بيقدر المهندس بيقدر بيقدر بيقول ان حاو حاو حاو حاو, حاو كويس ممكن الورقة دي تتقطع وما يتبناش البناء ده يبقى ممكن القدر ما يبقاش قضاء ما تمش صح انما لو البناء تم وفق الرسم اللي كان مرسول يبقى القدر بقى قضاء عرفت بقى الفرق بينه ازاي يقول الله عز وجل عن القدر بصورة القمر انا كل شيء خلقنا يعني بقى قضاء تم خلاص بقدر إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر أمر الله كن فيكون آخر سورة ياسين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحانا الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله عز وجل يقول وكان أمر الله قدرا مقدورا صورة الأحزاب صورة المرسلات فقدرنا فنعم القادرون فنعم القادرون إذن في قدر من التقدير وفي قضاء الخلق والإيجاد يعني القضاء يعني, يعني الخلق والإيجاد يعني اللي تقدر يحصل لو حصل بقى قضاء يقول الله عز وجل سورة فصلة قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادة يعني شركاء مثلاء نظراء ذلك رب العالمين إن زي بات وجعل فيها رواسع من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام هو خلق الأرض في يومين قدر فيه أقواته يومين يبقى اثنين واثنين يبقى فيه أربعة أيام سواء للسائلين فضل اثنين عشان يبقوا ستة لأنفسورة قاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب يعني طعب أو نصب لأن اليهود يقولون ربنا تعب في الست أيام لما خلق السماوات والأرض فقعد يستريح في اليوم السابع فهما يستريحه في اليوم السابع فرد الله عليهم قائلا. ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لهوب يعني من نصب او تعب عشان كده عندهم يوم السبت ما يلمسوش فيه فلوس ولا يعملوا فيه حاجه خالص ليه بيقول لك احنا بنعمل زي الرب ده كلامهم يعني انا طبعا كان هقصين يعني طب واحد منهم مره لقى فلوس على الارض فرد دايس عليها لغايه يوم الاحد عشان ياخدها وقال لهم ايه من السبت انما الله عز وجل وما مسنا من لهوب يعني نصب او يبقى للستة أيام اللي برضو موجودين في أول سورة هود هو الذي خلق السموات والأرض وممناه في ستة في أيام وكان عرشوه على الماء الستة بقى هنا في سورة فصلة قولا إنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنددا ذلك رب العالمين وجعل في, رو... في رواسع من فوقها الأرض وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في اثنين برضو يبقى اثنين في أربعة أيام سواء للسائلين فضل اثنين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتها أتينا طائعين فقضاهن أهو القضاء أهو ملو القضاء قدر وإيه وقضاء فقضاهن سبع سماوات في يومين أربعة واثنين يبقى هم الستة اللي بصولة قاف واللي بصولة قود فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزيّلنا السماء الدنيا بتاعتنا دي بمصابيح وحبظة كواكب النجوم دي كلها ذلك تقدير العزيز العليم عز وجل يبقى القدر من التقدير والقضاء هو الخلق والإيجاد لما يحصل يعني زي ما خلقهن فقضاهن سبع سماوات يعني خلقهن زي قدر الله خلي بالك. قدر الله إنه يخلق يخلق مولود مخلوق من أم بدون أب ده تقدير ها حصل أيها حصل مع مين؟ مع شتنا مريم فشوف ربنا يقول إيه بقى في سورة مريم وكان أمرا مقضيا فحملته فحملته قدر الله أن يتولد بدون أب وقضى قضى يعني خلق قضى الله هذا الأمر خلاص أوجده فحملته يبقى القدر بقى القضاء وطبعا مش مشكلة أن سيدنا عيسى يكون بدون أب الله عز وجل في الخلق أربعة سورة أل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين بمعنى الله خلق بدون أب و سيدنا آدم الله خلق بدون أم أمنا حواء ما هي خلقها من آدم سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم كلكم من نفس واحدة سيدنا آدم وخلق منها زوجها لأمنا حواء واسمها حواء لأنها مخلوقة من حي سيدنا آدم وخلق منها زوجها وبث منهما الاثنين رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيب إبقى خلق بدون أب وأم سيدنا آدم خلق بدون أم أم من حواء خلق بدون أب سيدنا عيسى خلق بالأب والأم اللي هو نوانت إبقى الخلق أربعه فإن مثل عيسى. عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ما فيه شيء بيعجز الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولذلك سيدنا المسيح اسمه إيه كلمة الله يعني ايه الله كن عيسى ابن مريم بدون بدون فكان عيسى ابن مريم بدون اب كلمه الله طيب يعني وكان امرا مقضيا فايه فحملته امتى مقضيا يعني القدر بقى, القدر بقى قضاء احنا بنؤمن بالقضاء والقدر بنؤمن بالقضاء والقدر وكل شيء بقضاء وقدر ده ايمان خلي بالك أنا بقول بإيمان إيمان عقيدة دي عقيدة اللي بيكفر بالقضاء والقدر كافر بالله وإن صلى وصم وزعم إنه مسلم لأن دي مراتب الإيمان إنك تؤمن بالله آه. وتؤمن بالقدر الله, آه. وتؤمن, بقضاء الله. آه. وتؤمن بقضاء الله تبارك وتعالى ولذلك شوف سورة الإيه؟ سورة القمر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر على قوم سيدنا نوح ها وفجرنا الأرض عيونا فتحنا باب السماء وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء الاثنين اللي, اللي, اللي نازل من تحت اللي, طالع من اللي نازل من فوق اللي طالع من تحت فالتقى الماء على أمر قد قدر قد قدر قدر من قبل وحملناه على ذات ألواح خشب ودسر مصمير خشب متصمر من مصمير تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها ايه تامل للمذكر سوره القلم طيب واضح اظن كده معنى القضاء ومعنى القدر, القدر القدر من التقدير والقضاء هو الخلق والاجاد طيب ايه المسلم حاله ايه مع القضاء والقدر لا بد ان يؤمن بالقضاء والقدر يؤمن اه يعتقد آه يصدق آه بدون شك اه قال الله عز وجل موضحا هذه الحقيقه سوره البقره ولا نبلونكم بشيء الحمد لله بشيء. مش بكنه ما احنا مش قد كل يعني على قدنا يعني ولا نبلونكم بشيء من الخوف وما قالش خوف على ايه خوف على عيال خوف على المرتب خوف على صحتي خوف خوف خوف ومش عيب ان احنا نخاف لكن العيب ما يترتب على الخوف ايه هيترتب على الخوف ايه هيترتب على الخوف بايه ان انا اسيب ديني اسيب صلاتي لا لا احنا من خاف اه ماشي واحد يخاف من سرصار واحد يخاف من مثلا يعني لكن ايه اللي حيترتب ما سيدنا موسى قال ربنا ان انا ما من خاف الفرعون ده مجرم ايده ترشف بنا انتقل منه مطر احمراء ومن الفراعين جميعا قال ربنا ان انا ما خاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخاف انني معكما اسمأ وارى سلطة. فالاثر بقى. الاثر اللي حيترتب على ذلك ها ولا انكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال واحد ينصب عليك فلوسك تضيع انت تنساها مرة تتسرق منك ونقص من الاموال والانفس بالموت والثمرات ما يطلعش الزرع وبشر الصابر مين الذين اذا اصابتهم دي يا اصابتهم بقى القدر ايه هنا قضاء خلاص حصل خلاص تم خلاص بتتكلم في ايه انت ما حصل خلاص الذي نايده اصبت ليه بقول كده لان ممكن لو ما حصلش ما يحصلش ازاي ممكن القدر ما يبقاش قضاء اه ازاي ايه قدر الله ان تنزل علي مصيبة قدر الله لسه في التقدير وانا بقول اللهم اكفني شر المصايب طلع الدعاء زق المصيبة اللي نزله فما حصلتش فما نزلتش كما يقول صلى الله عليه وسلم الدعاء اللي طالع والقدر اللي نازل يعتلي الى يوم القيامة الدعاء يزق القدر خلاص مش هيحصل قضاء القدر مش هيبقى قضاء خلاص لكن بقى قضاء خلاص الذين اذا اصابتهم مصيبة حصلت خلاص الموضوع خلص انت بتتكلم في ايه اصلي لا لو ايه اللي انت بتقولها دي ما تمشيش هنا خالص الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا والله عايزين نقر شوية لام كتير مننا يقول لك انا مؤمن والحمد لله وقضاء الله والغا لكن وقت الجد معرفش ايه اللي بيحصل لنا لقت ما بتنزل مصيبة وقت ما بتحصل ابتلاق اي حاجة اللي يعمل يسب في ربنا يقول له ليه يا ربي ليه وليه الظلم ليه وليه الاسوى ليه وليه يا ربي ليه وش انا انا من يوم ما بقيت اقول لا انا مش بقيت كويس وانا قد تهجزه اول ما بقيت حلوه كويس نازل المصايب ترف على دماغي وفيدي بشتم ربنا بطريقة بقى يعني يقول لك ايها حكمته بقى حكمته انا عمل له انا حكمته زي ما كون بزوئي كده يعني ايه حكمته يعني مش عاجبك ولا ايه مش عاجبك إِنَّا لِلَّهِ إِنَّا لِلَّهِ ربنا اللي خلقنا هو إلهنا ها؟ وبعدين وإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ من العمل دي الصاكل Reeve primary الأولية ولله المثل الأعلى مع الفارق أين ابن صغير اللوضرح فين اللوضرح فين آه ده عند تيتا آه تيتا أه خلاص الحمد لله في الأمان والسل وعند تيتا خلاص عند الأولية لما عرفته هو فين ولله المثل مين اللي عمل بيه الله الله طب تبتزعنا ليه انت طب انت عايز ايه الذين اذا اصبتهم مصيبة قالوا ان لله وان اليه راجعون يبقى كل الدنيا اللي بل عليها رايحة فين صورة الكهف ان جعلنا ما على الارض عربيات وامارات وفلوس وسوبر ماركو ان جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن وعمل وبعدين وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا كل اللي عليها ده هيبقى أرض قفراء لا زرعة فيها ولا نبات فين الأمم السابقة فين الذين جابوا الصخرة بالواد فين فرعون دي الأوتاد فين عاد فين سبوا فين فين فين راحت الضيار بتاعتهم وراحت كلها وباقي ايه العمل الصالح ها إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون المهتدون خلي بالك كلمة صلاة صلاة يعني دعاء والصلاة بتبقى ثلاثة صلاة من العبد إلى الله بمعنى أنك انت ايه بتبعو وصلاة من الله على العبد إن الله وملائكته يصلون على النبي الرحمة وبعدين صلاة من الملائكة إلى الله استغفار باستغفروا لينا فأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون مين دون؟ اللي بيقولوا إن لله وإن إليه راجعون لما بتحصل تحصل يعني قضاء لقدر كان في قدر بقى قضاء على طول ولذلك سورة التغابل الله عز وجل يقول ما أصاب أصاب من مصيبة يعني حصلت يعني بقى قضاء ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله من اللي عمله الله ومن يؤمن بالله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يهدي قلبه عشان كده احنا نقول فلان ده ايه ده نزل على قلبه برد كده و احنا بندعي اللهم انزل البرد والسكينة على قلوبنا يا رب يعني عشان الواحد يبقى ايه قلبه متين كده يهدي قلبه لان انت مع الله صورة الحديد ما اصاب من مصيبة اصاببه خلاص حصلت ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب خلاص كانت مقدرة وحصلت من قبل أن نبرأها قبل ما تحصل إن ذلك على الله يسير ليه لكي لا تأسوا على ما فاتكم لا تأسوا على ما فاتكم عمر المصر ما يعمل كده يقول لك دي أي أولك لا تأسوا على ما فاتكم فاتك اه خلاص مش مقدر لك والله لما يحصل ايه بالنزل ولا تفرحوا بما آتاكم شوفت بقى ما جاي لك جاي لك ما هو الله برط لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتك والله لا يحب كل مختالم فخور بيجمع حديث سيدنا رسول الله اللهم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد مسلم. يقول إيه؟ المؤمن القوي قوي في, إيه؟ في كل حال في جسمه في علمه في ماله في ثقافته المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير عشان مؤمن حتى لو كان مؤمن ضعيف وفي كل خير استعن بالله استعن بالله دايما اللهم عيني اللهم وفقني ما اخد قويت من الله انا زليل الى العزيز انا فقير الى الغني انا ضعيف الى القوي شوف انت رايح لمين استعن بالله ولا تعجز ولا تعجز فيش عجز يقول يا موضوع لا الحمد لله كله بقضاء الله وقدره استعن بالله ولا تعجز احرص على ما ينفعك اه سلم احرص على ما ينفعك جميله قوي الحاجه اللي فيها منفعتك تحرص عليها المسلم دايما حريص على المنفعه حاجه فيها منفعتك يبقى بقى حريص عليه احرص على أصابك. يعني أصابك. يعني حصل خلاص وان اصابك شيء فلا تقل لو لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا بلاش الأوهام والأحلام خلنا نتكلم في واقع حصل خلاص أيوة حصل عايز إيه أنت حصل خلاص يبقى وقل أصابك شيء فلا تقل أيوة بس تعرف لو... أنا لو قدمت ما تعرف الموضوع ده لو... ما فيش فاين هتردل تأتم كده وتعمل كده وحيجيلك أمراض الدنيا وهم الدنيا وما فيش جديد هو قضاء الله نافذ برضه ها؟ فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل, قص بقى قل قدر الله آه ربنا أقدر الأمر ده وما شاء فعل قدر آه وما شاء فعل فإن لو لو تفتح عمل الشيطان كلمة لو بقى تخلي الواحد قاعد يعود على سلم قولك الموضوع ده لو فرق فرق فرق لو, لو. لو. لو شوف, بقى. شوف المسلم المسلم اللي مؤمن بالقضاء والقدر والله ما كانت حكيمة ما جاتش والله. والله لو ايه باللازم قدر الله ومشاء فعلي تتكلم في ايه الموضوع خلص خلاص عشان كنا احنا نؤمن بالقضاء الله هو على اربع مراحل بس على اربع مراحل بقى يا رب نحفظهم علم الله اثنين كتب الله ثلاثة شاء الله أربعة خلق الله طب انت عايز ايه؟ علم الله ان الامر ده كان يحصل كتب الله الامر ده كتبه في اللوع المحفوظة خلاص اه. شاء الله انه يحصل خلق الله وحصل ايه انت دورك بقى؟ خلص. قدر الله وما شاء فعل لكن هيفضل السؤال الله علم الله كتب الله شاء الله خلق الله علم كتب شاء اخت ما احنا يبقى مصيرين بقى وما قلناش لا لا لا لا احنا مصيرين في حاجات ومخربين في حاجات ده اللي هقوله في الحلقه الجايه ان شاء الله من الايمان بالقضاء والقدر نسال الله عز وجل ان نكون من الذين يؤمنون بقدر الله وقضائه إذا تحقق أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفرو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته